Oh! Hvala što pratite حتى إذا عدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به Oh go وَإَِّ كَثِي مِ نَن ت آتِن لَ غَ بِلُ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 من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممتلين ولا تكونن قَال عَلَيْهِمْ كِتَابُ لا لَا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ قُلْ آيَاتِ رَبِّكَ هَلْ يَرُون